هذا يقول في سؤاله يقول يلاحظ من بعض المعتكفين انهم اذا قاموا من النوم قد اقيمت الصلاة دخلوا مباشرة في الصلاة دون الوضوء فما هي نصيحتك هذه حقيقة مشكلة وامر ملاحظ من بعض المعتكفين او غيرهم قد لا يكونوا معتكفا تجد مثلا اذا صلى الظهر نام أو يغلب النوم بعد الظهر ويستمر نائما إلى أن يأتي وقت الصلاة ثم إذا قام ولا سيما في هذه الأيام يجد الأبواب مغلقة والناس كلهم دخول والزحام شديد فبعضهم الله أعلم أنه يترك الوضوء كسلا ربما يكون ذلك والآخر ربما أنه يترك النوم جهلا بالحكم وكل منهم مصيبة إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم الصلاة ما تصح أن تصلي و و وأنت الآن مستيقظ من نومك على غير طهارة هذا لا تصح به الصلاة لأن النوم بهذه الصفة ناقض للصلاة أما النوم الذي يعني يكون الإنسان جالس وليس مستغرقا في النوم هذا لا ينقض الصلاة الصحابة كانوا تخفق رؤوسهم في المسجد وهم جلوس ثم يقومون ويصلون اما النوم هذا النوم المتمكن الذي يسترخي فيه الجسم فهذا, فهذا ناقض للوضوء ولا تصح الصلاة بهذه الحال ولهذا بمناسبة هذا السؤال ينبغي أن يكون هناك تعاون على البر والتقوى تعاون على البر والتقوى قبل الأذان بعشر دقائق إذا كان حولك ناس نائم ون تنصحهم تقولكم توضى قرب وقت الصلاة قل له لا تصح الصلاة بدون وضوء قد يكون جاهلا فعلمه ولو فرض أن شخصا قام على هذه الصفة أبرئ ذمتك قل له الصلاة بدون وضوء لا تصح قد يكون جاهلا قد يكون ما عرف هذا الحكم فلا يصح منك أن تكون إلى جنبه وتراه على هذا المنكر يصلي على غير طهاره ولا تعلمه أيضا هنا تنبيه آخر يتعلق بمشكلة يتأذى منها المسلمون في المساجد ولا يزالون يتأذون منها وهي مسألة الجوالات وهذه حقيقة من الأمور المؤلمة جدا المؤسفة ولو قيل لأحدنا قبل قرابة خمسة عشر سنة هل تتصور أن تسمع الموسيقى داخل المساجد يقول والله لا أتصور ذلك ولا أتوقع ذلك ولا يمكن أن يكون ذلك والآن أن يمر عليك وقت تصلي فيه في المساجد بدون أن تسمع الموسيقى هذا ما يوجد أن يمر عليك صلاة حتى في المساجد الصغيرة دعك من المساجد الكبار المساجد الصغير أن يمر عليك وقت دون أن تسمع الموسيقى داخل المسجد هذا, هذا لا يوجد وإن وجد فهو من اندر النادر وإلا غالب أحوال المسلمين الآن أنهم في السجود في الركوع في الجلوس الموسيقى تضرب في داخل المساجد ثم بعض الناس ما يتق الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة نعمة الجوال الذي معه ما يتق الله ويجعل جهازه على صوت موسيقى مع أن له خيارات في جواله أن يضعها في, في, في تنبيه ليس فيه موسيقى ولكن يختار الموسيقى ثم أيضا يدخل المسجد ولا يجعل على الصامت ويسمع الناس الموسيقى وهم ركع وهم سجد هم وهم على هذه الحال لا يجوز لك أن ترفع صوتك عندهم بالقرآن الكريم الذي هو افضل الكلام فما باله الآن ترفع يرفع الصوت بإذاء المصلين بالموسيقى داخل المساجد هذه والله مصيبة وهذا حقيقة مؤذن بشر ومؤذن ببلاء عظيم انا أقول هنا منبها ومحدرا يا من لا تبالي بإخوانك المصلين داخل المساجد وتتهاون في هذا الأمر ولا يزال يسمع من جوالك مرات وكرات صوت الموسيقى داخل المساجد أما تخشى أن يصيبك بداء من هذا الجوال نفسه أما تخشى أن تبتل بداء في سمعك في بصرك في يدك أمراض الآن تجلبها الجوالات ربما يكون بعضها نوع من العقوبة المعجله غير العقوبة المؤجلة هذا أمر محرم وإثم عظيم والمساجد لها حرمة ومكانة رب العالمين يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال فما, فما بال أقوام داخل المساجد داخل بيوت الله سبحانه وتعالى تسمع من أجهزتهم هذه الآلات بهذه الأصوات السيئة الخبيثة وقد قال لي بعضهم أن أنه قرأ في بعض مخططات اليهود القديمة ولم أقف على ذلك بنفسي أن من ضمن المخططات التي كانوا يدبرون ويحيكونها أن تسمع الموسيقى داخل مساجد المسلمين فإذا كان هذا من مخططات اليهود فهذه ايضا مصيبة عظيمة أن هؤلاء يقعون فيما أراده منهم أعداء الدين وسواء كان هذا مرادا لليهود أو ليس مراد وقطعا مرادا لهم لأن مما يحبه أعداء الدين أن يقع في مساجد المسلمين وفي بيوت الله تبارك وتعالى فهذه مصيبة عظيمة ولهذا يجب يجب أن يكون المسلم على حذر أنت يوما من الأيام أنت يوما من الأيام كنت تمنى أن يكون عندك جوال تتمنى ذلك ما كان عندك جوال كنت تمنى أن يكون عندك جوال وكنت روا بأيد الآخرين وتتمنى أن يكون عندك جوال حتى ترتب به مصالحك وحاجاتك تكلم قاربك تكلم زملائك فها هو الله رب العالمين أنعم الله disastrousب عليك بهذه النعمة أشكرك لله على هذه النعمة أن تؤذي المسلمين بهذا الجوال في المساجد هل هذا هو شكرك لله يوما من الأيام كنت تقول يا رب من علي بجوال مثل فلان وفلان وزيد وعلان أنا ما عندي يا رب أكرمني وها هو رب العالمين أكرمك الجوال في جيبك شكرك لله على النعمة هذه أن تسمع المسلمين داخل المساجد الموسيقى ما تخشى الله عز وجل ما, ما, ما, ما تحترم المسجد ما تراعي حال المسلمين قبل قليل نقرأ في دعاء الركوع ماذا خشع لك سمعي وبصري والله إن هذه الأصوات تذهب الخشوع وتزاحم الخشوع وتؤذي المصلين وتجد الواحد في صلاته إذا, إذا, إذا سمع الموسيقى التفت قلبه لجهتها شاء ماذا تجد شاء مبأة متأذية يبدأ قلبه ينشغل بهذا وتجد في قلب يقول إيش هذا المؤذي يؤذينا وربما بعض الناس يدعو عليه في سجوده فيلتفت القلب إلى هذه لماذا الأذية للمسلمين في المساجد وعندك خيار عندك خياران إما أن تغلق نهائيا أو تجعل على الصامت وعود نفسك في كل مرة تدخل فيها المسجد أن تجعل على والسعم بالله تبارك وتعالى ولا تعجزن ولا تؤذي اخوانك المصلين ثم بعض الاخوه عندما, عندما يسمع الصوت من قوة الالم الذي يأتيه والانزعاج الذي يحصل له مجرد ان يسلم يأتي بصوت عالي جدا يسمع اكثر من في المسجد ويصبح هناك لغط وأصوات وضوضاء ليست مطلوبة نعم أنكر المنكر. أنكر المنكر لكن مثل هذه الطريقة التي تؤذي المصلين في تسبيحهم وخشوعهم وطمانينتهم عقب الصلاة هذه أيضا ينبغي أن نتنبه لها ويفعلها بعض الغيورين الما مما يجد من الألم والانزعاج الذي يحثل فتجده يعني ربما بغير رغبة منه يتكلم بصوت عالي وبانفعال شديد وربما ايضا تخرج منه عبارات غير مقبولة غير مقبولة لو كان مطمئنا في إنكاره لما حصلت منه فعلى كل حال يجب أن نتقي الله عز وجل وأن نحترم بيوت الله عز وجل وأن نحترم المساجد وأن نرعى لها مكانتها ونسأل الله عز وجل أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه اللهم أوزعنا شكر نعمك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 يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما أن تعيننا على طاعتك في هذه العشر الفاضلة اللهم عنا على طاعتك وما يقرب إليك اللهم وفقنا لحسن اغتنامها وحسن العبادة فيها على الوجه الذي يرضيك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لاغتنام ليلة القدر ووفقنا لأننا فيها عظيم الأجر يا من نان يا عظيمة العطاء يا جزيل المن يا, يا واسع الفضل نسالك ذلك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا